إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم إَِّا الذينَ آهَُم مِنَ المُشركينَكُمَّ لَم يَكُسُوكُم شَيْئَو وَلَْ يبهِر وَلَمْ يوهِر عَلَييكُم أَ أحدَ فَأت إلَيهِم أَهدَهُم إى مُدتهم إِ الله يحدِب المُتَّقين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 وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَّا الذين عاهدتم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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَذُو أَيْمَانٍ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومهم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَوَانِ جُوعَ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال لقترفتوها وتجاره وَتِجَارَةٌ تَخْشَى نَكَسَاهَا وَمَسَاكِنُ تُرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَخْذُلُ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ, إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتهم وليتهم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المنين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 يَأْكُلُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهدون قولا الذين كفروا من قابل قاتلهم الله أنا يؤهكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا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 فذوقوا مَا كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين ان من نسي ازياده في الكفر يضل به الذين كفروا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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 لو خَرج فيِيكُم مزَدُكُمْ إِا خَذَا لَ وَلاأَوْضَهُ خِلَلَكُمْ يَضِغونكُم الْ الفِتن وَفيِيكُم سََّعونَ لَم واللَّهُ عَم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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ حِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِذَا تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ طَالِبٍ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فرحون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 أَو هَل تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ لَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ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 وَمَا مَنَعهُمْ آاتُقُبَلَ مِنْهُم نَ فَقاتُهُم إِللاا أََّهُم كَخَروبِ اللهَّهِ وَبِرسُول وَلَا يَأتُونَ الصَّلا تَ إِللا وَهُمْ كُسَال وَلَا يُ فِقُونَ إِللا وَهُم كَارِهون فَلَا تُعجِبِكَ أَمْوَالهُم وَلَا أَولدُهُم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 فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِرِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَمَّنَهُ مَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيمُ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 الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ كَهُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ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 قمون الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزَّك وَيقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزكَات وَيُطيعونَ اللهه وََسونَ أُلائِكَ سََْرحَم اللهَّ إِ اللهَّه الله عزيز حَكيم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 ومجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم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 وإذا أنزلت سُورَةٌ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بِأَنْ يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمَنُوا معه جاهدوا بأموالهم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 إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا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 والله سميع عليم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 بإحزان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 وَقُلِ عَمْلوا فَ سَيَرَ اللههُ عَملَكُم ورَسُول والمُؤمنُِون وَسَتُ ردْدُونَ إ عَالمِغَهِبِ وَالشهادَةِ فَيُنَبّئكُم بِمَا كُنتُم تَعَّلون وَآخَرونَ مُجَوونَ لِأَمْرِ اللههِ إما يُعََذبُهُم وَإَِّ يتوبُ عَلَيهم واللَّهُ عَمٌ حَكِيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِن أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 فيه والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرقا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له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 الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسره الذين في ساعة العسره من بعد ما كاد يغيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلّفوك حَتَّى إِذَا مَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَمَا تَقَطَّعَ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَضَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا نَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ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 ولا يقطعون وعديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليعملون وَلِنُثْرِقَةً مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا وُسْتَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ رِضْوَانَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ مُقِيتٌ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَنَزَدَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَشْتَبِشُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتمون في كل عام مرة أو مرتين هم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما تُنَوِّرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّن أَحَدٍ ثُمَّ يُصْرِفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ شَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ